بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا يَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كم الحطمه نار الله موقده التي تطلع على الافئده انها عليهم موصد في عمد ممدده